بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا تحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقِد، ولقد جاءهم من الأمباء ما فيه مدجر حكمة بالغة، حكمة بالغة فما تغن نذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم, خش عن أبصارهم يخرجون من الأجذاف كأنهم جراد منتشر مطعين إلى الداع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 بَثَّ رَمَالًا بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عيونا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد ترثناها آية فهل من مدكر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 بينا بل هو كذاب الأشر سيعلمون قدم من الكذاب الأشر إن مرسل ناقة فتنة لهم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فعاطا فعقر فكيف كان عذابي وندر إنا أرسلنا عليهم صيحة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يذكرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوك بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا لا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجدي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن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 أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلالهم وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمت بالبصر ولقد أهلتنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر